ا ل آ ن إ ذ ا مرض واحد من أ ب ن ا ئ ي صرت أ ش ع ر بشعور ا ل أ ب و أ ع ر ف قلب ا ل أ م وقلب ا ل أ ب أ ت م ن ى أ ن هذا المرض فيني ولا في ولدي إ ن صار شيء من أ م و ر الدنيا لواحد من عيالي أ ت م ن ا ه فيني ولا أ ت م ن ا ه في عيالي. المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا اسال الله سبحانه وتعالى أ ن يرزقني و إ ي ا ك م بر والدينا من كان منهم على قيد ا ل ح ي ا ة و أ ن يرزقنا بر أ ب ن ا ئ ن ا بنا ي ولدي حبيبي كتبتها تعبيرا يعني عن مشاعري تجاه أ ب ن ا ئ ي جميعا ولدي حبيبي يا أ ع ز الناس ولدي حبيبي ياروح روحي واغلى ما, يا روح وأغل ما فيها امرك ي ا ب و ي تاج فوق الراس, أمرك يا بوي تاج فاق الرأس روحك بروحي والله لا افديها حبك بروحي ما لعندك ا ياه بروحي ما لا عندك والدنيا بعدك وشلون اقاسها وشلو يا أ و ل ا د ي الغالي يكفيني ه ا ل إ ح س ا س يا أ و ل ا د ي الغالي يكفينها ا ل إ ح س ا س خذها عيوني من قلبي أ ه د ه اهديها خ ذ ا عيوني من قلب أ ه يا بوي نالك فرعون تسال ا ل يا ابوي انالك فرع و انتساس بعدك حياتي يا ابوي ما بها بعدك حياتي يا ابوي ما بها اطلب لي الله يكفيني الخناس اطلب لي الله يكفيني الخناس يكفيني الدنيا كثره بلاويها يكفيني ا ل د ن ي ا كثرة ب ل ا ا و ي ه أسأل مليكي رب كل الناس 「よろしくお願いします」<音楽> ي ا ب و ي ي اعساني ل ي ينبرأ أمي عساني يا ربي ارضيها يا تاج راسي يا, يا رفيع الراس ي 「ブ رك حياتي و ا ر ض ا كمانها」 「シフ دمعه い ي و ن ي من حبك ارويها」「كنك ضيبي يمشي ب ي, ي, ي, ب ي ن 「お كنك عيوني اللي ر ى, ي, ال ي, ي, الل ي فيها」 じん帯びていないのに。 قلبي الحساس لبوي أ م ي قلبي الحساس غرست رضاهم بعيوني ه اسقيها غرست رضاهم بعيوني أسقيها